أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا انفخ في الصود لفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدك تدك ت واحدة في يوم إذ وقعت واقعة وانشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملكة على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم لَمَانِيَ يَوْمَ إذِي تُعْرَضُونَ لَا تَخْطَأَ مِنْكُمْ خَافِيَ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ هَاؤُهُ رَأُوْنَ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي فهو في عيشة راضية في جنة عابية قطوفها دامية كلوا واشربوا هنيئا كلوا وشربو هنيئا مما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ مُوَتَ يَكْتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ مُوَتَ كِتَابِي وَلَمْ أَجْرِمَ حِسَابِي يَا لَيْتَهَا كَالَتِ الْقَاضِيَ مَا أَغْنَى عَنِ مَالِهِ هَلَكَ عَنِ سُلْطَانِهِ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 ولا طعام إلا من غسن لا يأكله إلا الخاطر